إذن كلمة يطهرن هنا ليس معناها انقطاع الحيض ربما يفهم الإنسان أنه يجوز بمجرد انقطاع الحيض أن يطأ زوجته وهذا خطأ ومسألة فيها اجماع أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته إلا بعد أن تغتسل من الحيض ثاني شيء الطلاق يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض وهذا أيضا فيه اتفاق بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ويسمى في الفقه الطلاق البدعي وهو ثلاثة مسائل طلاق البدعي البدع دفتلت مسائل مسألة الأولى أن يطلق زوجته وهي ويحائط المسألة, المسألة الثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه المسألة الثالثة أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد ثلاث مسائل دول بسموها الطلاق البدعي يأثى مفاعلها ويقع الطلاق عليه ثلاث شيء الصلاة وهذا أيضا فيه إجماع يحرم عليها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة الرابع الصوم قوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى وكان فيه امرأة وهي معاذة كانت عند عائشة فقالت لعائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت يعني من الخوارج قالت لا بل أسأل فقالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيد فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الأثر استدل به على أن الأحكام تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن معناها لأنه ربما يكون المعنى فيها تعبد ولكن الحكمة من أن المرأة الحائض لا تصلي ظهر لها بحث طبي وأن السجود للحائض يؤثر عليها سلبا على صحتها ويسبب أمراضا لها ولذلك والعكس بالعكس لو كانت حامل الحامل السجود في حالتها يغزي الجنين أما الحائض يزيد من دم فقالوا أن الحائض ممنوع من الصلاة لعلها تكون فائدة لها ومنافع لها وأما الحامل تصلي فيستفاد من ذلك أن الأحكام إن لم نعلم علتها الشرعية فالله عز وجل لا يشرع إلا بما فيه مصلحة للناس الخامس الطواف قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فيحرم على الحائض أن تطوف ويستثنى من ذلك بعض المسائل التي تضطر الحائض الطوفي مثل إذا خشيت فوات الرفقة فتؤخر الطواف لو كانت حائط إلى آخر وقت إقلاع الطائع فإن يسأل الله عز وجل لها وطهرت طافت وإلا طافت وهي حائط وتذهب وأفتى بذلك شيخ الإسلام التائمية واللجنة الدائمة على أنه يجوز للحائض أن تطوف بشرط هذا بهذا الشرط السادس قراءة القرآن والحنابلة قالوا أنه يحرم على الحال أن تقرأ القرآن في مسألة أخرى وهو مس المصحف اتفق الأئمة الأربعة لأنها لا يجوز لها أن تمس المصحف ودى الراجع وأيضا اتفق الأئمة الأربعة لأنه لا يجوز لها أن تقرأ ولو بلا مس يعني لو فرضنا أنها معها موبايل وتقرأ من خلال الموبايل وتقلب بصابح هذه لم تمس المصحف لأن الموبايل حائل بس هل يجوز لها القراءة؟ هذه مسألة خلافية والراجح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن الأدلة في منع الحائض من قراءة القرآن وكذلك الجنوب أدلة ضعيفة منها لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئاً من القرآن ده حديث ضعيف رواه عبدالد والترمذي والأصل جواز قراءة القرآن لأن القراءة من الصدر هو كده كده محفوظ في الصدر، فقرأته أو لم تقرأه فهو في صدرها. السابع مس المصحف أيضا يحرم عليها لقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاجم ابن حز ابن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر وكلمة الطاهر لفظ مشترك مشترك لفظ بين عدة معاني. طاهر من الحدث الأصغر وطاهر من الحدث الأكبر وكذلك الطهارة الإيمان فهل نقتصر به على معنى من المعاني الثلاثة أم المعاني الثلاثة تشترك المعاني الثلاثة تشترك لأن تخصص معنى يحتاج إلى دليل ولكن إذا جاء اللفظ بالمعنى الشرعي يحمل على كل المعاني الشرعيه دي قعدة لو في لفظ عام وبلسان الشارع يحمل على كل المعاني الشرعية التي تحتمل هذا المعنى الثامن اللبث, اللبث في المسجد يحرم عليها أن تلبث في المسجد وكذلك هذا القول قول الأهمة الأربعة على أنها يحرم عليها أن تنكث في المسجد وبعض أهل العلم نقل في هذه المسألة الإجماعة إلا أن المسألة ليس فيها إجماع فابن المنذر راجح أنها يجوز لها أن تلبثها في المسجد وكذلك داود الظاهري والراجح أنها لا يجوز لها ذلك لعدة أدلة منها أثر عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فتركت الاعتكاف من أجل إيه؟ من أجل الحيض كانت حائض فلم تعتكف فلا نعلم سببا من أسباب تركها للاعتكاف إلا الحيض فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يرجل شعره فيخرج رأسه من المسجد ويدخله البيت لأن بيت عائشة رضي الله عنها كان مفتوحا على المسجد وكذلك بيت علي رضي الله عنه فاطمة كان مفتوحا على المسجد وبيت صفية وأم حبيبة من الجهة الشمالي كان مفتوحا على المسجد أما بيت حفصة فكان بعد القبل لم يكن مفتوحا على المسجد وكان بينه وبين بيت عائشة ممر صغير وكوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب البيوت إليه بيت عائشة فكان يخرج رأسه من المسجد ويدخله بيت عائشة فكانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف دل ذلك على أنه يجوز المعتكف أن يخرج جزءاً من بدنه خارج المسجد يعطي ويأخذ وهو داخل المسجد بيده ومن هذه القصة استدل الإمام البيهقي في السنن على أنه يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد بسبب هذا الحديث وكذلك في أدلة أخرى ولكن الحديث الذي أورده المؤلف وهو لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط حديث ضعيف وكذا المرور فيه إن خاف التلوث يحرم عليها أن تمر فيه إن, إن خاف التلوث تلوث بالآه بالدم أن دم الحيض يصيب المسجد فإن أمن التلوثه فلم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد الخمرة وهي سجادة من الحصير كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وكانت ليست سجادة كبيرة كما نصلي نحن على هذه السجادة إنما هي كانت بقدر الوجه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرشها ويصلي عليه فإذا سجد سجد عليه حتى لا يؤذيه الحصن عليه فكانت الخمرى في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويريد أن يصلي فلم يجد الخمرى في بيته فقال لعائشة نولين الخمرى من المسجد وهذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يأمر زوجته بخدمته في بعض الأشياء. فعِيشة قالت إيه، إني حائض. ماذا تفهم من هذا الاعتراض؟ أنها إني حائض. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. إني حائض. تمس الخمرة. وهل يفهم أن الحائض نجس؟ هي تأكل وتشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتناوله الكو. إنما هي اعترضت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نوين الخمرة من المسجد. يبقى اللي على المسجد مش على الخمرة، لأن الخمرة مثلها مثل بقية الأشياء التي تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض يضع فمه على موضع فمها في الشراب، فلا يفهم أن بدن الحائض ناجس. لأنها تقول إني حا دل ذلك على أنه المانع من ذلك والحائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك مش في في يدك في فرق بين ليست في يدك وليست بيدك بي ليست بيدك بي يعني مش بإيدك وخطأ من فهم أن كلمة ليست في يدك يعني ليست بيدك بي في فرق ش ش كبير صح؟ ليست في يدك يعني في زرفية. يعني ليست الحيضة في يدك حتى تلوث المسجد بالدم إنما ليست بيدك بي يعني ايه يعني ليست بيديك يعني أنت غير مسؤول عنها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست في يدك يعني يعني لا لن تؤثر حيضتك في مناولة الخمرى من المسجد هذا أيضا حديث أستدلي به على جواز دخول المسجد الحائض للمرور والآية وإن كنتم جنوبا فالطهاروا الآية ولا جنوبا إلا عابيري سبيل حتى تغتثلوا والحائط جنود والحائط تأخذ حكم الجنوب فيها ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل يعني لا تدخل المسجد إن كنتم جنوبا إلا عابري سبيل وعابري السبيل ليس هو ابن السبيل ماشي لأن بعض الناس قال إلا عابري سبيل يعني مسافر والمسافر يسمى ابن سبيل وليس عابر سبيل عابر السبيل هو الذي يعبر الطريق في المسجد كما فهم ذلك الإمام الطبري وكذلك ابن كثير رحم الله الجميع العاشر يوجب الغسل الحيض يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي فمعنى كده أن الحيض يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الحيض ويوجب البلوغ لأن بمجرد حيض المرأة حكم ببلوغها ولذلك يفرض عليها الحجاب من أول نقطة دم تنزل عليها في الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وأوجب عليها السطرة السطرة اللي هي ستر العورة يعني بوجوب الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ والكفارة بالوطء فيه الكفارة بالوطء في الحيض هنا مسألة يحرم على الرجل أن يطأ زوجته ويحاق وإن وطأها وهي حائط هل يجب عليه كفارة في ذلك أم لا اختلاف بين أهل العلم الجمهور لا يوجب الكفارة على الواطن والحنبلة أوجب الكفارة عليه وسبب الخلاف بين الجمهور والحنبلة هو حديث اللي هو حديث ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائط يتصدق بدينار أو نصف دينار هكذا الرواية الصحية دينار أو نصف دينار يعني يطأ زوجته وحائط والحديث صحيح حسناه الشيخ الألبان لو ضعيف خلاص هذا هذا هو الحديث الوحيد الذي يستدل به على هذه المسألة وهو مدار هذه المسألة من صححه وقال به ومن ضعفه لم يقل بهذه المسألة طيب ما هو مقدار الدينار الدينار مقداره أربع وربع جرام ذهب عيار أربع وعشرين يعني حوالي كام ألف ومئتين ولا ألف وثلاثمين جنيه ده من يأتي مراته أدب أو نصف ضنار يعني هو مخير بين هذا وهذا الواجب عليه نصف ضنار والباقي صدقة هنا بيقول ولو مكرها أو ناسيا أو جهلا الحيض والتحريم نحن نبدأ عندهم قعدة على أن الجماع لا يعذر فيه لا بالإكراه ولا بالجهل ولا بالنسيان ولا بأي شيء الجماع بالذات هي المسألة الوحيدة التي لا يعذر فيها بشيء ولذلك لو جامع زوجته وهو في الحق قبل التحلل الأول ناسيا واجب عليه القضاء لو جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا واجب عليه الكفارة والقضاء ليس معذورا في هذه الجماع والراجح أن الجماع مثله مثل بقية الأشياء يعذر بالنسيان ولا يعذر بالإكراه باش يفرق بين الإكراه والنسيان لأن في إجماع في أقصد في رجحوا على أن الجماع لا الزنا لا يكون بالإكراه لا يعذر الزاني بالإكراه فقالوا الإكراه مثل مثل الناس والجاهل لأن هما سألوا واحدة فقالوا خلاص الزنا باب الجماع فالجماع لا يوصل الإكراه ولا لأن الجماع يكون بالانتشار والراجح أن هناك فرق بين الزنا والجماع لأن الجماع حلال والزنا حرام فالإكراه في الزنا يكون مطوعة لأنه لا يزني إلا بشهب نأخذ حكم حكم ممكن نحط قاعدة ونفصل فيها حكم القدره الصفره والقدره حكم ما قبلها حكم الصفره القدره حكم ما قبلها لو كان قبلها طهر يبقى طهر قبلها حيض يبقى حيض خلاص حفظوها القاعده دي بقى على ثلاث اوقات لو جاء لها الصفره القدره قبل الحيض يبقى كان قبل الصفره القدره ايه طهر يبقى حكمها طهر يبقى المراه عندما ينزل عليها ما اصفر او ابيض بعد الطهر وقبل الحيض لا تعتبر شيء يبقى أول علامة من علامات الحيض هو نزول الدم هي لا تعتبر بهذه السوائل مطلقاً والسوائل هذه طاهرة وتنقض الوضوء يعني تتوضأ إذا نزل عليها ولا تخت... ولا تغسل منها الثراء تاني حاجة إن نزل في أثناء الحيض يكون أبئي حيض فأخذ حكم الحيض طب لو نزل طب أكمل بس لو نزل بعد الحيض يبقى حكمها إيه حكم ما قبلها هو الحيض يبقى إذن حكم الصفر القدر في أول حاجة تبقى طهر في الأثناء الحيض وبعد الحيض يبقى إيه حيض عندك سؤال ما لسه سهيلة لو قبل الحاة تتوضى منها أو وما فهش طهرة اللي هي قبل الحيض سواء قبل الحيض على طول أو قبل الحيض بفترة ما تعتبرهاش لا بعد متصل بالحيض يعني انتهى الدم واستكمل هذا الدم بصفرا كدر ده تبع الحيض إنما بعد الحيض اللي انت فهمته إن بعد الطهر من الحيض أنا قلتش كده أنا قلت بعد الحيض مش بعد الطهر من الحيض لو طهرت من الحيض خالص ونزل لها صفرة كدر تأخذ حكم إيه؟ الطهر لإن اللي قبلها طهر. تمام كده؟ فبيقول والصفرة والكدرة في زمن الحاضي يعني في وقت الحيض، حيض. لما روى مالك عن عالقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلنا بالدرجه، الدرجه خرقة. خرقة صغيرة كانت النساء يستعملها في الطهارة. فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى تراين القصة البيضاء. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء معنى هذا أن النساء كان وقت انتهاء الحيض غير معروف مش بالساعة ممكن المرأة يكون الحيض عندها ست ايام أو سبعة ايام وفيه شهر من الشهور يستمر أكثر من ذلك فيعتبر كل ده إيه حيض لأن عائشة لما كانت تأتي إليها النساء بالصفرة والقدرة في الأماش فتقول لها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء معنى كده أنه لا تنتظر هي مستعجلة على إيه؟ تنتظر حتى تتيقن من الطهر خلاص؟ الحائض لا تدخل في الحيض إلا بيقين ولا تخرج من الحيض إلا بيقين واليقين عند دخول الحائض هو الدم والخروج من الحائض اليقين فيه هو انتهاء السوائش انتهاء الصفرة والكفرة قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة بدأ تفسير ثاني للقصة البيضاء ماء أبيض يتبع الحيضة في تفسير ثاني هي القطنة البيضاء وفي زمن الطهر طهر ده بقى المسألة الثانية إن كان الصفرة والقدرة في زمن الطهر طهر لا تعتد لا تعتد به نص عليه إمام أحمد بقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كنا لن نعد الصفرة الطهرة بعد صفرة القدرة بعد الطهر شيء يعني لا تعتبروا شيء كأنه لم ينزل لأن من عادة النساء أن ينزل عليها سوائل في أثناء النهار أو في أثناء الطهر وتقضي الحائط وأنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة. لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كنا أو كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فواه الجماعة وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس فصل في المستحاضة الدماء التي تنزل على المرأة أنواع دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة ودم فساد يبقى لها أربع أحوال وطهر يبقى لها خمس أحوال دم الحيض ودم النفاس حكم واحد اللي احنا أقول دم الاستحاضة ليس له حكم يعني كأنها تتعامل كأنها طاهر دم الفساد هو ليس باستحاضة دم بينزل على مرأة الحامل مساء. دم فساد لأنه لا لا يمكن أن يكون استحاض. فدم الفساد هو الدم الذي لا يمكن أن يكون استحاض ولا حيض. فيكون فساد. يبقى إحنا لابد أن نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض. ما هو الفرق بينهما؟ الأئمة الأربعة قالوا أن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض هي المدة. دم الحيض لا يكبر عن 15 يوم. وضم الاستحاضة يكون بعد الخمسة عشر يوم. وقالوا أن هذا هو سر التمييز بين دم الحي ودم الاستحاضة. ليس اللون ولا التمييز، إنما المدة. ونلجأ إلى اللون والرائحة في الاستحاضة وليس في الحي. يعني قبل الخمستاشر يوم كله حي حتى لو كان متغير اللون وبعد كده تغير. يعني فرضنا امرأة أعدت أربعة يوم سبع تيام منهم دم أسود. سبع تيام منهم دم أحمر كله حيض مدام قبل الخمستاشر يوم يبقى كله حيض بعد الخمستاشر يوم هندخل بقى في الاستحادة تغتسل وتصلي وإن نزل عليها الدم الأسود تمام يبقى من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحادة الاستحادة اللي هو نزيف ده استحادة الاستحاضة لو نزيل بعض الناس بيفهم أن كل ما زاد عن الحيضة فهو استحاضة وده خطأ لأن عائشة قالت لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء فمعنى كده أن النساء كان من عادتهن الزيادة عن الحيضة وأي اضطراب في في الجسم المرأة بيؤثر على الحيض حتى الحالة النفسية للمرأة تؤثر على الحيض لو خدت حبوب منع الحمل تؤثر على الحيض لو ركبت لولب تؤثر على الحيض لو تخلئت مع زكهة يؤثر على الحيض لأنه لا يصلح أن يكون حيضا بعد الخمستاشر يوم لا يصلح أن يكون حيضا لأنه لا يوجد عادة من النساء أن تستمر للحيضة أكثر من خمسة يوم فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تميز صالح هنا حالات المستحاضة أربع حالات الحالة الأولانية أن يكون لها عادة قبل الاستحاضة أنا هطلب مثال عشان ننزل الكلام ده عليه امرأة جالها نزيف والنزيف ده استمر شهر واثنين وثلاثة ويجيالك عشان تسألها هتعمل لها أربع أسئلة السؤال الأول هل لها عادة قبل الاستحاضة يعني قبل الثلاث شهور دول كانت تستمر على عادة منتظمة قالت لك نعم هتقول لها إيه استمري على عادتك خلاص وكانت عادتها ست يام أو سبعة يام هتمشي على ست يام أو سبعة يام قالت لك لا هتنتقل للسؤال الآخر هل لك تمييز يعني ما كانش لها عادة بس كان الدم دم الحيض اسود ودم غير وأحمر قلت لك نعم هتقول لها إيه امشي على التمييز قلت لك لا هتنتقل إلى السؤال الثالث. وهو أنها تمكث ست يام أو سبعة يام بأول الشهر بقى نص الشهر زي ما هي فكرة ست يام أو سبعة يام طيب تنتقل إلى السؤال الرابع وهو في حالة غير التلاتة دول وهي كان لها عادة وتميز قالت لك نعم في الحالة الأولانية ليها عادة وفي الحالة التانية قالت لك ليها تميز لها عادة ولها تميز وكان التمييز يوافق العادة خلاص هتمشي بالعادة طب قالت لك بقى التمييز يخلي في العادة يعني العادة كانت بتيجي ست يام من أول الشهر وبعد كده ألاقي الدم السود الستة اللي بعده هتقعد في أول ستة يعني أنه مقدم العادة على التمييز العلماء قالوا العادة أمر حسي إن أنها بتمكث كل شهر ست أيام الأولين من أول شهر بتحيط فيه والتمييز أمر حسي دم أسود قدامي فأنه يقدم قالوا تقدم العادة على التمييز لأنها أقوى لأن المرأة مرتبطة بالدم اللي هي العادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي قدر الايام التي كنت تحضين فيها قدر الايام يبقى تعتبر ايه بالعاده يبقى اذا انا عندي اربع حاجات امراه لها عاده تمشي بالعاده لها تمييز ما لهاش عاده تمشي بالعد التناسل لها الاثنين هتمشي بالعاده ما الاثنين هتقعد 6 ايام او 7 ايام نختار نقول لها 6 ايام او 7 طب هي فاكره بقى في العادة دي فكرة أنه ملهاش عادة؟ مش فكرة عادة لها عادة بس مش فكرةها وبتقول أنا فكرة أن أنا عمري مع تكافت في رمضان الاعتكاف كل اعتكافي عندي إيه؟ الحيط بس مش فكرة كم يوم هنقول لها خلي ستين وسبعة يوم في دولت فين؟ في آخر الشهر لأن في قرينة على موعد لأن العادة تسمى عادة بحكتين بمدة الدم ووقته مدته 6 ايام او 7 ايام وقته في اول الشهر ولا في نص الشهر ولا في اخر الشهر فلازم عشان العاده تنضبط للاثنين لو في واحده هي فاكراها وواحده ناسيها هتحط ال 6 ايام و دولت طب هي فاكره بقى 6 ايام و7 بس مش فاكره وقتها يعني فاكره انها بتطحيد 5 ايام ولا تتذكر متى كان في الشهر ماذا تفعل مش فاكره هنختار لها احنا اول الشهر او نص الشهر او اخر الشهر نشوف لها اللي هي عايزاه تبعد عن أخر الشهر ويتخليه في أول الشهر عشان تبقى تعتكف براحضة هنا بقى بيقول على الحاجات اللي احنا قلناها بس نقرأها سريعا فإن كان لها عادة قبل الاستحادة جلستها ولو كان لها تمييز صالح يبقى الحالة التالتة أو الرابعة اللي هو لها عادة وتمييز مع بعض لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا يا أم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصل فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها, نسيتها فإن كان دمها متميز بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر حيض لها 15 يوم ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تقتسل وتصل أحسن حاجة عشان تفهمها اعمل لها مخطط لها عادة وما لها عادة لها عادة تعمل إيه وملا لها عادة أو هي مثلا هنا أقال لها عادة مع تمييز وبعدين فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها قالع النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال يا رسول الله إني أصطاحت فلا أدخل فأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإن قبلت الحيض فدعي الصلاة فإذا اتبرت فاغسلي عنك الدم وصل هذا متفق عليه وفي الأظف إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ إنما هو عرق لأن كانت فاطمة بنت أبي حبيش لم يكن لها عادة وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني يعني الأحمر فإنها تدعى الصلاة إنها والله إن ترى الدم بعد أيام, أيام بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم غسالة ماء اللحم يعني أحمر وردي أما الدم الحيض أحمر قاني واخد بالك فبيقول إنه في فرق واضح بين بعد الحيض وفي أثناء الحض فتعتبر بهذا التمييز وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي امرأة متحيرة اسمها متحيرة متحيرة ملاحق عادة وتمييز ملاحق عارفة حال فتجلس يعني مرأة متحيرة يعني من كل شهر ستا أو سبعا بتحرن بتحرن يعني أول الشهر أو نص الشهر أو أخر الشهر على حسب ما هي فكرة يعني. حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه غسل المحل اللي هو الفرج وتعصيبه لابد ان هو تضع له التعصيب اللي هو وضع حفاضه ده معنى التعصيب ان هو تمنع شيء ينزل الى الملابس والبدن. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاد حيضة شديدة فما ترى فيها قالت انعت لك الكرسف الكرسف اللي هو القطن. إنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا يعني هاتي قماشة عندها حيضة شديدة نزيف شديد، فقال لها ضعي قطمة فقالت هي أكثر من ذلك قال ضعي ثوب قماش فقالت هي أكثر من ذلك إنما أثج سجا قال هي أكثر من ذلك قال تلجمي التلجم اللي هو ربطيه. حط ثوب وهاتو ما شاوربطيها. فقالت إني أثج ثج. الحديث ده بيستدل بيه على نجس الدم. لأن الدم لو لم يكن نجس لما شق عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج شيء طاهر إل المشكلة. دعيه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عدم نزول الدم عليها وهو دم استحاضة مش دم حي دم عرق. يعني دم نزيف سائل مش دم حي. فقالت لها فقال لها سأمرك بأمرين أيهما أيهما فعلتي فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنها هي ركضة من ركضات الشيطان واستدلوا بها على أن بعض السحر يكون بالاستحاضة بعض السحر وبعض الأسحار بتسبب الاستحاضة فتحياضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين بيئت الشهرية ليلة وعشرين ليلة وأيامين وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك يفعله في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لميقاط حيضهن وطهرهن وتتوضأ في كل وقت صلاة يبقى هذا الحكم في كل من كان حدثه دائم يمنع النجاسة بحفاظة أو ورق ورق منديل ويتوضع لكل صلاة وكلبت لكل صلاة يعني بعد دخول الوقت أو المأذن يؤذن يتوضع لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وتوضع لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال في المستحادة وتتوضع عند كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحديث ذائم استباحة الصلاة يعني والراجح ان ده يرفع الحدث الى ان ينزل عليها دم فيكون استباحه لان هو اصلا الوضوء ليس له ليس له اثر لان الحدث دائم زي واحد مركب استره جمع بول ده لما بيتوضى ما بول نازل ولكن هذا هذا يسمى وضوء استباحه استباحه يعني هو بيتوضى عشان يصلي انما ده عفا الله عنه هذا نزول الحدث يعني، وكذا يفعل كل من حدثه دا حدثه دائم لحديث صلي وانقطر على الحصير طيف، وصلى عمر وجرح يثعب دمًا في قصة نقص العمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن جرح يثعب يثعب يعني نزيف شديد، ماذا يفعل؟ هذا ليس دليل على أن الدم طاهر، د دليل على جواز الصلاة الدم ولو كان لا جسد. يعني ده حكم صلاة مش حكم وضوء. وقصة بقته عمر قصة غريبة. وكان عمر بن الخطاب حكم عشر سنوات. قرأ المسلمون فيها العدل. لم يرى رمى يرى العدل بعد ذلك إلا في زمن بعد زمن عثمان وعلي إلا في زمن عمر بن عبد العزيز. أما بقية الملوك كان فيهم ما فيه من الظلم والبغي. فعمر بن الخطاب كان من أعقد الناس وأحكمه. فكان يمنع دخول المشركين المدينة يقول لأي حد في المدينة لا تستجلب عبيد كفار وأي عبيد كافر قبل البلوغ يترك إذا بلغ خرج من المدينة وده من عقل عمر لأن المدينة كانت مدينة الخلافة وفيها خليفة المسلمين بين أكثر الأرض كلها فأي طرف في المدينة يؤثر على الحكم وكان المغيرة ابن شعبة استجلب أبو لؤلؤة فيروز النهواندي من الشام وأصله كان فارسي وكان عند الروم عبد ولما المسلمون فتحوا الشام هو كان من نصيب واستجلبه إلى البحرين وكان أبو لؤلؤة هذا صانع ماهر كان يصنع الرحى وكان حدادا ونجارا، فكان يصنع صنائع للمسلمين جميلة يعني اختراعات، فعجب المغيرة عقل أبو الأولوة فأشار على عمر أن يدخل المدينة وقال له أبو الأولوة صانع ماهر لو كان عندك في المدينة لاستفدت لا منه وكان لزال مجوسيا، فعمر رفض وقال له المشركين لا يدخلون المدينة، فترك الأمر المغيرة حتى تكرر عليه مرة أخرى، وقال له أبو لؤئل هو يساعد، ففكر في ذلك عمر وقال له ابعثه، فبعثه إلى المدينة ودخل. أبو الألوا فطمع أبو الألوا طمع في المغيرة فذهب إلى عمر وقال له المغيرة يضرب علي أربعة دراهم في اليوم يعني كل يوم بياخد منه أربعة دراهم وقولوا البئليك حاجة مش مش إيه مش بسيطة يعني كلمه يخفف عني فقال عمر ما صنعتك قال حدادا ونجارا وأصنع الروح فقال له عمر ليس كثير فغضب أبو الألواء وقال أوسع عدل عمر الناس كلهم إلا أنا وحقد في قلبه ونوى عمر أن يكلم المغير وكلمه فعلا أن يضع عنه بعض هذه الضراح فجاء أبو الألواء وقابل بعض اليهود خارج المدينة ورؤية معه الخنجر المسموم الذي قتل به عمر ففي ليلة الثلاثاء في فجر الأربعاء كمن له في المسجد حتى إذا دخل في الصلاة جاء إليه وطعنه ثلاث طعنات طعنه تحت خاصرة التي قتلته وطعنتين في صدره وبطنه وهرب وهو يهرب قتل سبعة طعنه تلتاشر مات منه سبعة وألقى عبد الله ابن عوف أخو عبد الرحمن ابن عوف عليه الثياب وهو يهرب فطعن نفسه فقتله قتل نفسه فلما قيل لعمر لما قال من قتلني فقال إيه العبد المجوسي فحمد الله عز وجل وقال لقد فعلت فيه خيرا وهذا اللي خده منه هو كلم المغيرة فعلا فيه من والرحمة عمر به يعني وطبعا الشيعة يأخذون والؤلاء المجوثي هي بطل وبيقولون أنه كان مسلم وهرب من المدينة وراح عندهم هناك في كشان وليه قبر إلى الآن يزار هناك ويقولون أنه من أفضل الصحاب لأنه قتل عمر بن الخطاب ده قصة مقتل عمر فلما عمر مكت ثلاث أيام ثم مات فكان الجرح يثعب دما الذي تحت خصرته كان يثعب دما وكان إذا شرب شيئا خرج منه يعني فحتى إذا جاء لما جاء الطبيب قال له وصي يا عمر يعني أنت لن تعيش ففي هذه الحالة كيف يفعل عمر يترك الصلاة أم يصلي على حسب حاله إذا كان له ما كانش متوضي خالص حيصلي على حسب حاله فقصة مقتل عمر هذه قصة لا يأخذ منها بطارة الدم إنما يأخذ منها جواز الصلاة بالدم في هذه الحالة في هذه الحالة ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض ودم المفردات المذهب الراجح جواز وطء المستحاض ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح دا الراجح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حملة وأم حبيب والنفاس لا حد لأقل هنا بقى مسائل في النفاس لا حد لأقل بمعنى النفاس ممكن ينزل على المرأة دم قليل جدا بدن نهاية النفس لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف جفوف نشف فهجدم فهذا الأثر الشيخ الأبين يقول لم أجده وامرأة ولدت ولم تر دما لم أجده آه فسموها ذات الجفوف يعني نشفى في الدم فهذا الأثر أخذ منه علماء على أن ممكن النفاذاء ينزل الولد دون دم ويبقى هي كده تختسل وتصلي من أول يوم واقتلفوا في غسلها تختسل ولا لا لأن الغسل بسبب النفاس ولا بسبب نزول الولد النفاس وما فيش نفاذ ما فيش دم يبقى ما تختسلش والفريق الآخر قال لا ده بسبب نزول الولد الولد نزل نزل على قال لي حينزل مع المشيمة وهو شيء دم فعلى الأقل خالص حيبقى اسمه نفاس ولو ثانية فتختسل بي والراجح يجب عليها أن تغتسل إن لم تجد الدم نادرة طبعا سموها زات الجفوف لأنها حالة نادرة وأكثره أربعون يوما الاربعين يوم دول ممكن يتخللهم الطهر وإذا طهرت المرأة النفساء في أثناء الأربعين يوم يجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ينزل عليها الدم في بعض النساء فاهمة أن هم الأربعين يوم دول أطعية واحدة مفيش فيش صلاة حتى لو طهرت زوجها لا يمسها حتى لو طهرت ف... وهذا خطأ الصحيح أنها مع الدم زي الحائط طول ما الدم ينزل عليها بسنها نفسها أول ما الدم ينقطع ولو بعد الأربع ولو في وسط الأربعين تختزل وتصلب. لو نزل عليها الدم تاني ده بقية النفاس. لو ما نزلش بقية طهر لغة الأربعين يوم ما تنتهي. وإن نزل عليها الدم واستمر بعد الأربعين في يوم الأربعين تختزل وتصلب. حتى لو نزل عليها الدم دي مستحاضة. إلا في حالة واحدة فقط إن إن كان هذا موعد حي فتبقى حاضر. راصي بأحوال المستحابة أنها عند الاربعين تختصر وتصلي إلا إذا كان موعد حيض يعني فرضنا الاربعين يوم دول كان آخر يوم في الشهر وهي من عادتها أن أول يوم في الشهر ده بينزل عليها الحيض يبقى تستمر السبع أيام أو ثمان أيام بتاع الحيض بتاعها يبقى تقعد تمانية واربعين يوم طيب لو فرضنا ده مش معد حيض هتختسل وتصلي وإن نزل عليها الدم لأن آخر معدها أربعين وإن ظهرت قبل أربعين تختسل وتصلي أيضا ماشي؟ قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن نفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسر وتصر وعلى هذا قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما حديث حسن بعض الفقهاء ده قول الجمهور بعض الفقهاء قال ممكن يصل لستين يوم لستين يوم وهذا الأمر نادر ولا نأخذ به إلا في حالات نادرة تعلمها المرأة من نفسها أو من أهلها أو انتشر في أقاربها إن هم عندهم ستين يوم دالحيط في النفاس هنا ففي الحالة دي هنقول أعملي بالعادة اللي عندنا لأن العادات أقوى من الأحكام لو لها عادة أقوى من الحكم أما بقية النساء التي لا تعلم لها أمر وهذا الأمر منتشر لفقدان الصلات القرابية يعني مين مين من النساء عرف عادات أمه وأخته وعماته خالاته وأقاربه الأبعد في الأبعد لا يعرفها أحد حتى النساء نفسها ما تشغلش بالها فانتشار هذا الأمر وعدم وعدم معرفة النساء به هنحكم فيها باللربعي لو ظهر لنا شيء آخر من عادات النساء المعلومة سنحكم فيها الستين لو هي تعلم من ذلك من أمرها يعني ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفية وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوم ما متى يحكم بنفاس المرأة في حالة سقط العلماء قالوا لابد من وضع حد يفصل ما بين سقط الذي معه نفاس والسقط الذي ليس معه نفاس قالوا ما هذا الحد قالوا 81 يوم مش معنى 81 يوم لأن أول 40 يوم نطفة تاني 40 يوم إيه؟ علقة علقة يعني دم أول ما يبدأ في 81 يبقى إيه؟ مضغة وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة سمى الطفل بعد الآيه يعني أول 81 يوم يسمى طفل فهذا الحكم 81 يوم هو ده الحد الفيصل بين المرأة الحامل نفساء وعدم فلو أن المرأة سقطت قبل 81 يوم لا تسمى نفساء ولو نزل عليها الدم يبقى اسمه دم فساد لو بعد 81 يوم وسقطت يبقى في الحالة دي تسمى نفساء وتمكث مع الدم كأنها ولدت يبقى واحد وثمانين يوم والحد الفيصل بين النفاس وعدم واحد وثمانين يوم من امتى من اول خلق الجنين فبدا يتعرف ازاي يعني الصنار الصنار مش دقيق في تحديد مدة الجنين لان الصنار بيحدد من يوم انقطاع الدم صح مش من يوم التقصير كذا دكتور، ففي فرق بين انقطاع الدم والتخصيب على أقل أسبوع لأن أصلاً التبويض بيبقى في اليوم الأربع عشر من الإيه من نزول الدم على أقل أسبوع، فيبقى فيه عندك وده حد لا يعلمه إلا الله لا يعلم هذا الوقت إلا الله، بأجهزة الحديثة لا يعلمون وقت التخصيب بالضبط، فهي إن قدرت المرأة استطاعت أن تحدد الوقت تعمل بتحديدها إن لم تستطع تعمل بتحديد لإيه؟ الصنار ماشي كده؟ طب استطعت إزاي؟ يعني زوجها لم يقربها إلا بعد الحيض بأسبوع يبقى عرفت إن في سبعة أيام متحسبين غلط ماشي كده؟ إنما قربها بعد الحيض مباشرة وهي ما تعرفش خلاص هتحسب زي ما بتحسب الدكتورة خلاص كده؟ ولكن فإن تخلل ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغلبه 13 عن 90 يوما قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر يعني في وسط الأربعين حصل لها نقاء فهو طهر لكن يكره وطءها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن هاب العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ده أثر ضعيف والراجح أنه يجوز لها لزوجها لزوجها أن يطأها في خلال طهر النفاس ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا دي مسألة لسه الطب المصلى هاش ومش حيصلى وحدة حامل في فتو ماشي كده فولدت الواد الأولاني النهاردة، وبعد أسبوع ولدت الواد الثاني، مسألة خيالية، بس هم الفقاه بيضعوها لعلها تحدث يعني، فن النفاس منهم من الأولاني ولا من الثاني، هو بيقول من الأولاني، طف لو فرضنا ان هي ولدت الواد الأولاني النهاردة، وبعد أربعين يوم ولدت الواد الثاني، فبيقول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني. حصل يوم واحدة ولدت تاني يوم ولدت الواد التاني ماشي او حصل او مش اربعين يوم والله حنصبه يعني اليوم حيبقى اثنين حيبقى ثلاثة لغاية نوصل الاربعين حنستنى ففي هذه الحالة حنعد منين هو هنا بيقول ما تعد ملكش دعو بالتاني خلينا في الاولان يعني المرأة اللي ولدت الواد التاني تاني يوم ده فيمكن الدكتور أفن قبل ما يخلص أفن العيادة وقت الأفن فنكمل تانيه في هذه الحالة يعد من الأول زي الحنابلة بيقولوا كده والراجح إن هو الكل واد نفاسه كل واد نفاسه يعني الواد الأول نزل لهر بانهم كملهم خير وبرق أخوه نزل قبل ما يكملهم هنعيد نشيل نلغي ونعدي من الأول 40 يوم يبقى ممكن نفسها في الحالة لو كان بينهم 40 يوم نفسها 80 يوم والمرأة دي نفسها 41 يوم يوم في الأول وبعدين نعدي من الثاني 40 يوم بس هو الدكتور أفل آه. طبيعي مع أفلش لأنه تبع الأول فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لم يعتبر في أول. لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزت على الأربعي. والراجع إن الكل واد نفاس، مش هنبقس حتى ح ح وفي وطء أن ما في وطء الحائض من الكفرة قياسا عليه. لأن لو أن الرجل وط أن عليه كفر، وأن النفاس لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. النفاس لا يجوز لها أن تقرأ في المسجد. لا يجوز لها أن تصل الصوم، الطاف. وقراءة القراءة نفس الأحكام وفي نفس الوقت برضو إيه إذا طهرت لها نفس الأحكام ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له دي بقى حكم أدوية الحيض والنفاس يجوز للرجل أن يأخذ دواء يمنع الجماع وأعزب ويجوز له دواء يمنع الجماع كبعض الزيوت وغير ذلك بذلك بذرة القط بذرة القط وزيت الكفرو هذا وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لنزول الحيض ويجوز لها أن تأخذ دواء يمنع الحيض آ واحدة رايحة تحج وعرفها إن هو الحيض ه في وسط الحج يدوبك يعني إيه مش هتلحق تحج فيه أو في رمضان يجوز لها أن تأخذ مثلا سيدلوت نور حاجات من الحاجات دي تمنع الحيض لغاية الوقت ده وبعد كده بقى تسيبه ينزل الحزب بعد كده مش مشكلة ده جائز لها يعني حكم لأنه الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد يعني عايز يقولي أن الأدوية التي أدوية النساء التي تأخذها ده مباح أمر مباح لا يمنع فيه هناك أحكام في في ترطب في ضرر طبعا بس ضرر محتمل يعني مش ضرر بالي يعني ممكن يحصل لها اترف في الدورة بعد كده مشاكل في الدورة بس ايه يعني مش مش درر اه تحت اشرف الطويل المسائل الاخرى المتعلقة بباب الحض النفاس مسائل زي الاجهاض ووسائل منع الحمل وسائل منع الحمل مباحة مرأة يجوز لها ان تمنع الحمل بشرط باذن زوجها لان هذا الامر حق للزوجة فلا جوز ان تمنعه الا باذن زوجها وكذلك هو لا يجوز له أن يمنع الجماع من نفسه إلا بإذن زوجته قطع النسل مطلقا محرم لا يجوز للمرأة أن تقطع نسلها إنها تعقم نفسها والتعقيم أمر من عند الله عز وجل هو ليخلق من يشاء عقيمه والمرأة لا يجوز لها أن تعقم نفسها ولا الرجل لا يجوز له أن يعقم نفسه إلا في حالات بالغة الضرر هو موت الأم يعني الطبيب يقول أن الأم هتموت لو خلفت وهي حالتها الحالة الوحيدة أنها تعقم نفسها ففي هذه الحالة أجازها العلماء لأن هي إنقاص الأم من الموت أما غير ذلك لا يجوز لها أن تعقم نفسها قطع الأنابيب ويجوز لها أن تأخذ وسائل أي وسيلة من وسائل منع الحمل كلها جائزة حتى اللولب على خلاف فيه والراجح جوازه إنه في حكم العزل إن الصحابة كانوا يعزلوه كان في وسيلة من وسائل منع الحمل عند الصحابة وهو العزل والعزل هو أن يخذف خارج الفرج الحاجة التانية الإجهاض هل يجوز المرأة أن تجهد نفسها لأن الفقه قرر قرار عليه أغلب المعاصرين وهو أن الإجهاض له أحكام ثلاثة. الحكم الأول أول أربعين يوما. ففي حكم النط النطفة فيكره الإجهاض فيه، لإن في هذه الحالة نطفة، والنطفة مازال حيوان منوي، نطفة يعني الذي يخرج من الفرج نطفة، فمازال في طور النطفة، فهو إجهاض كالعزل، وضع النطفة في غير الفرج، فهذا هو مكروه. الحالة الثانية. وهو من بعد الأربعين يوم لغاية مية وعشرين يحرم على المرأة لأنه خلاص بقى علقة وبقى مضغة ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تجهض نفسها والحرمة اختلف فيها العلماء فيها هل هو حرام فقط أم حرام عليها الدية الدية لأنها بقت نفس ينفق فيها الروح بعد الأربعين والراجح أنه ينفق بعد المئة وشري ماشي فالراجح أنه يجوز أنه يحرم وليس عليه هدية تحرم ويجوز عند حالات الضرورة يتشوه الأجنة أو خطورة على الأم أو خطور على الجنين يجوز أنه ما زال ليس حيا هو ليس فيه روح فيه حياه وليس فيه روح وليس كل حي فيه روح الأشجار فيها حياة بس ما فاش روح الجنين لو أنت بسط عليه في السنار تلاقي قلبه بينبط دي حياة بس مش روح لأن القلب بينبط الأنسجة هي التي تنبط هي طبيعة أنسجة القلب أنها تنبط لما بيخشها مواد معينة بتنقبض وتنبص ده طبيعة خلقتها كده حتى لو هو ميت القلب ممكن يبقى شغال وهو دماغه ميت والأجهزة ساعات بتتحط على رجل وهو في الانعاش، القلب بينبط والأجهزة سليمة وهو ميت، ففي هذيلا الحالة أفت العلماء بجواز إزالة أجهزة الانعاش لأنه مات خرجت روحه خلاص. إحنا كنا في الكلية كنا بنطلع قلب الأرنب، والله ونعلقه ونحط له مواد كده بينبط في الهواء كده، ف... فنبض القلب ده ملوش رجع وبالروح. يعني لا يستدل على وجود القلب أنه ينبض أن هذا الكائن حي أما أقصد فيها رحية بعد المئة وعشرين يوم أفتى المجمع على حرمة الجنين أنه هو إجهاض الجنين وإن أجهد عليها الدية على المرأة الدية وعليها كفارة وقتل نفس لأنه أصبح منفخ نفخ في الروح، فبعد المية عشرين يوم لا يجوز، حتى لو إن الجيني مشوه، حتى لو إن الجيني مشوه، آه، تمام كده؟ ما هو سبع بعد المية عشرين يومه؟ لا لا يجوز إجهاضه، آه ينزل كده، لو فرضنا أن الطبيب بعد السبع شهور قال ده مشوه. هل عجوز قتله؟ طب أنا أضرب لك مثال عشان أنت متفكر صح؟ واحد عجوز عنده 80 سنة عنده سرطان بيتألم تألم شديد فقلت لك خد قدس وقتله الحم صح؟ عقلا هو يقول لك اقتلني أنا كده كده ميت بس ما تعذبش صح؟ ينفع تقتله مع أنه عنده السرطان وحالته بيتعذب فكذلك الجنين أنت شايف أنه مشوه بس ليس لك قتله خلاص خرج عن ملكك دفق في الروح بقى ملك الله لا يجوز لك قتله ولو كان مشوه ده بقى خلاص قدره مات مات ما ماتش وده حياتك في حالة أفت فيها العلماء وبقوا فيها نزاع بين العلماء لو وجود الجنين خطر على الأم الطبيب قال لها ينتي يا يا ابنك ينتي يا يا ابنك اختاري ففي هذه الحالة تنازع فيها العلماء وقال وحافظ على حالة مستقرة يا الأم في مقابل حياة متوهمة يبقى كده لازم واحد يتقتل يا الأم يا الإبن دراما صح هنضحي بالأم والجنين الاثنين عشان ما عندش يزعل ففي هذه الحالة أفت بعض العلماء إنما المجمع لم يفت بذلك المجمع أفلها قال أنه لا يجوز للمرأة أن تجهد بعد 120 يوم لكن حتى لو كان خطر على حياة الأم فإنما بعض العلماء قال أنه لو كان خطر على حياة الأم هذه مسألة ممكن تتفتح شوية فده باب وربما يفتح في جواز إجهاض الجنين بعد 120 يوم في حال مقدرة للأطباء تقدر يعني إيه؟ للورصة لو هي لو هي قتلت جنينها ديت الورث اللي أبوها ابوها وهي طبعا مش هتورث أبوها واخواته أو يعفو خالص عارفينها قتل خطأ يعفو لو جوزها وافق على هذا الاجهاض هو روحه هيشترك في الدين والأبناء هيعفو لو أرادوا أن يعفو ما عفوش يبقى عليهم بقى ديت الغره غره ان عشر عشر شوف أدية الأم كام ويأخذ عشر أدية الأم يعني لا لا هي قاتلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل لي مراف ما فيش حد أتل له مراف حتى لو كان قتل خطأ نكتفي بهذا القدر نستكمل الأسبوع شاء الله كل قولي هذا السفر الضاري والسفر الضاري